سؤال استجابة السماوات والأرض هل لأن الله وعدها بجنة إن أطاعت والله ما وعدها بل توعدها أنه سيقطعها إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وتوعد الأرض والسماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ومع كل هذا بلا مقابل تطيع الله جل جلاله لانها تعرف عظمه الامر يوم ان عرفنا الاوامر ولم نعظم الامر الا من رحم ربي جل جلاله ما قدر الله ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز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 على أساس هذا الكلام وعلى أساس كلام ذاك الشيطان قرروا أن لا ينجبوا أبدا فعلمت أنه لا بد أن نراجع علاقتنا برب العالمين جل وعلا هل ذاك الجان هل هو الذي خبر حتى يقرروا على أساس كلامه ذاك الأبفاك صدق ذاك الضعيف الذي قال الله عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا خافوه وعلمت أننا ما عرفنا من هو الله حتى كفار قريش وهم كفار قريش لم يشركوا في الربوبيه الخلق ولئن سألتهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وهم كفار أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم ما يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء إذا لماذا نخاف انما إنما ذلكم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوهم كنتم مؤمنين قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخي